بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على فِي العوونَ عَ فِي الأبْضِ وَجَعَلَ أَهْلهَا شِعَي يَتَّبوعِفُضَِ فَتمَمْ مِهُم يُزَبح أَبْنَا لَهُم وَيَتَّحين سَأَهُم إِهُ كانَلََ منِن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالفين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا خفت عليه فألقيه في اليمم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقضه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه عزى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أرغبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته غصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَأْخُذُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَبَّنَا آتِهِمْ مِنْهُ كَيْ تَغْرَقَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُوا وَلِتَعْلَمُوا وَإِنْ يَعْلَمْ مَا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاتَّوَاهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ودخل المدينة على حين رفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتنا لهذا من شيعته وهذا من عدوه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 فَلَمَّا أن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كما قتلت نفسا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 فَخَرَّ لَهَا مِنْ خَائِفَيْنِ يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَآبَةُ أَمْ دِيَ نَقَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ أَمَدِيَن وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ يَدَاهُ مُمَرَّدَتَيْنِ وَاتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْتَطِيعُ حَتَّى يَصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير ثقيل فجاءته إحباهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر فلما جاءه وغص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجله إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنت وكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأذرني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّامُ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَامٌ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ جَانِبَ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي نَسْتُنَارَ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَزْوَةٍ مِنْ مَا لَعَلَّكُمْ تَصِلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا مُلْيَمٌ الشَّاطِئَ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جامن ولا مدبرا ولم يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وظلم إليك جناحك من الرهب فذلك مرهانان من ربك إلى سلعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 قالوا ما هذا الا سحر مفتر وهو ما سمعنا به ذا في اباءنا الاولين وقال موسى ربي اعلم من جاء بالهدى وممن ينده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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُورِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرْشِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطول إذ لا لينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما, لتنذر قوما ما أتاهم من نذير مبين قَالَ لَئِن عَلِمْتَ لَعَنْتَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتك ونكون من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 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يتجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ۖ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وغالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين inna لَا sahbiman ahabat wa lakinna allaha yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadeen wa qalu in nattabi'u hudan ba'athat أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ذِلقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَثْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَغْرَتْ مَعِيشَتَهَا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 وَمَا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثُم هو يَوْمَ الْ القِيثِمِلَمُحبرين وَيَوْمَ يُنَاديل سَيَقُون وَأَينَ شغَك يََّذ نَكُ تُمْ تَجعُمون قَا الذيينَ حَقّ لَلِمقَوْلُ رَبَّنَهأُل إَِّ بِينَ أَوْوينَا أَو وَينَاهُ كماَمَا تَبَرَّأَ النَّائ إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المسلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار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 قل الأرأيتُم إ بعَلَى اللهَّهُ عَلَكمُ ليلى سرَمَدًا إلى يَوْومِ القَامَةِ مَنْ إلَهُ النير اللهَّ يَأتيكُم بضي أَفَلاَا تَتسمَعون قُلْ الأرَأيتُم إ بعَلَ اللهَّهُ عَلَيكم إنه رَسَر مَدًا إى يَمِ القامَةِِ مَنْ إلَهُ النائِ الله مَن إِلَٰهٌ نُّعْبُدُ وَهُوَ الرَّحْمَٰنُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوب بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وَمَتَوَفَّ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ وَالآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا فَاحْتَسِبْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا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 واصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَفْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ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 Lahul chokmu wa ilay